يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ و وَعَدْنَاكُمْ جانِبَ طُورِ السَّنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى وَوَعَدْنَاكُمْ جانِبَ طُورِ السَّنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ